ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسُلُهُم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفر وتوالوا واستغنا الله والله غني حميد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 للله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون